「す خرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما」 وجاء ف ر ع ا ن ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرابيه ة إ موسوعه ا ل ن و ا ة فإذا نفخ ف ي ا ل ص و ر نفخة و ا ح ح د ة و م ل ت الاسلاميه أ ر ض و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 إ م ا من اوتي كتابه بيمينه فيقول ه ا ء م اقرا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه 「今夜は何をしてくれないかわからない」「今夜は何をしてくれないかわからない」 ي و س و ع ه ا ل ا ب ل ي ل ل ا ل ا س ل ا م ي إنه ك اسماء ن لا ي الله الحسنى ع ظ ي ي م ولا يحط على طعام م ك ي فليس له اليوم هاهنا حميم ولا حميم هاهنا يحض و م ا لا تبصرون إنه لقول تبصرون ر إنه س و ل ك ر ي م و م ا هو بقول ش الله ع ر ق ي ا الحسنى ما, تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما 「私たちのために」 تذكرة ل ل م ت ي ن و إ ن النابلسي ع ل م منكم م أن ك ي ن وإنه ح ة للعلوم ى ا ك ا ف ر ي ن ن و إ الاسلاميه ي ي ق ن فسبح ب م ربك ا